على سبيل المثال حد مننا وهو معدي كده على سور الكنيسه فكر يلمس سور الكنيسه ويبوسه ما حدش سور الكنيسه احكي لكوا حكايه على سور الكنيسه في العمرانية كان في واحد راجل كبير اسمه عم وليام وكان الدكاتره قرره بتر رجله عشان عنده آدم سكري والعملية يوم الاثنين قال طب أروح الكنيسة يوم الحد عشان ايه أتناول من الكنيسة لبيته مسافة صغيرة لكن عشان نزل بدري ساعة ونصف علشان يحضر القداس من أوله ولأنه هينط على رجل واحدة ويسند وينط على رجل واحدة ده انه ينط على رجل واحدة لما الرجل السليمه نفسها خلاص تعبت وانهكت تماما يا وصل لسور الكنيسة بقى مش قادر يخطي خطوة لمس سور الكنيسة وقال له يا رب سمحني أنا مش قادر امشي اكتر من كده اعتبرني جيت وتناولت ان اشوف اي عربيه ايه تروحني لا يا ابونا لسه جاي قال له ايه يا عم هو اللي نزلك قال له يا ابونا جيت اتناول فانا لمست سور الكنيسة وتعبت مش قادر كنت اشوف عربيه تروحني قال له لا يا حبيبي انت ما تنزلش انا هروحك البيت وهجيب لك ميه مصليه وهجيب لك زيت وهدهنك بالزيت وهجيب لك المناوله واناولك كمان تعالى خده في العربية وينزله عند بيته قال له اطلع وهو جاي ابونا يجري عشان يلحى الوداس ابونا خلص القداس خلص منولة الرجال قرب آخر منولة الستات لقراء عم وليام دوت في الهيكل هنا هوت بيقول له يا ابونا انا عايز المنولة بتاعتي فابونا جايبها له انت. انت اللي حصل لك قال له بعد الوداس يا ابونا خلص اللي في دك ابونا خلص المنولة وبعدين قال له ايه اللي حصل قال له بعد انت ما طلعتني انا رأيت على السرير عادت ابكي له يا رب حتى اللي انا مش طايلها وصلت لقيت الست العذرة جت وقالت لي زعلان لي يا ويليام تكونش فاكر يا ابن انك انت لما وصلت للكنيسة لمست صور الكنيسة هو فكرة ان دي حيطان انت بتلمسها ده يا ابني ربنا حطت الملاك كتف في كتف الملاك التاني وعاملين كردون حولين الكنيسة عشان يحرصوها ده انت لمست صدر ملاك ده صور الكنيسة